فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم وهو منيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون من سنطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو منيب وفي عاد إذ أرسلنا عليه مجنح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم ففي ثمود إذ قين لهم تمتعوا حتى حين نفعت عن إمر ربهم فأخذتهم صاعقة وهم يذقرون فمستعو من القيام وما كانوا من تصيلين وقوما حم من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنينا بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشنا فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا سوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين فَذِكْرُ رَبِّكَ الله الْآلِينَ نُنذِرُكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرًا مُبِينًا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا ذِكْرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّبَاعُوا بِهِ بَلْ هُمْ قوم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 فبينوا للذي كفروا من يومهم الذي يعذون بسم الله الرحمن الرحيم وسطور وكتاب مسطور في رقم منشون والميت المعمود والساق في المرفوع والباحج المسجور إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يَأْوُونَ مَأْوَاهُمْ سَمَاءٌ مَرْمُومَةٌ تَسِيرُ جِبَالٌ سِرَاً فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنَّتُمْ نَاطِحُونَ مَصِيرًا فَاصْبِرُوا وَأَوَلَا تَصْمِرُ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكِهِنَّ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَعَاهُمْ رَبُّهُمْ مَا ذَابَ الْجَاحِبُ كُلُّ مَشْرَبٍ هُنِ أَمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَكِئِينَ عَلَى شُرُرٍ وزمجناهم بحور النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذرقتهم بإيمان ألا حقنا وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء مما كسب الرهين وأمددناهم بفاكرة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغب فيها ولا جأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفيقين فمن الله علينا ووطانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكائن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمروهم أحلامهم بهذا أمهم قوم نطاعون أم يقولون تقبلوا بل لا يؤمنون بل يجتمعون حديث مثنىه إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أمهم خلقوا أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يغنون مع نادئهم خزائن ربك هو المسيطر أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَيَأْتِيَ بِسَمْعِهِمْ مِنْ صَوْتٍ مُبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَأَمِنْ مَا أَمْ يَمْسَلُونَ أَم فَهُمْ وَيُبْطُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أم لَهُمْ إِلَٰهٌ وَيُرِيدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَدْعُوهُمْ حَتَّىٰ يَنقَهُوا يَوْمَ الَّذِي فِيهِمْ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ يَنصُرُونَ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّكَ لَا تَعْلَمُ وَرَسْمِيرٌ يَحْكُمُ رَبُّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْمَالِهِمْ لَشَهِيدٌ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حين تقوم ومن الليل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيوحا علمه شديد قواد من رتن فاستوا وهو من أفق الأعلى ثم دنا فتدنا فكان قاب غوسين أو أدنا فَمَا إلى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَمْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْيَـرُشَ الشَّجَرَةَ مَا يُرْشَ مَا عَزَا وَمَا طَغَى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 إن يتبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاءهم من ربيهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملكنا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية أنثى وما لهم به من علم إيه تبعون إلا ظن وإن الظن لا يوني من الحق شيئا فأعلم ضعما تبلا عن ذكرنا ولم يندئ إلا الحياة الدنيا ذلك ما بلوهم من العلم إن ربك هو أعلم بما نظر عن سبيله وهو أعلم بما نهدا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَإِنَّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِنُفُوسِهِمْ وَبِأَمْوَالِهِمْ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَإِنْ كَانَ في بطون أَنْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إذ فَإِنَّ حُسْنَهُ أَنَفُسُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمن تَنقَصُ فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَاقَنِي نِمَّا اكْتَأَعَ عِنْدَهُ مِنْ غَيْبٍ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي الصُّحُفِ وَفِي مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَمْ تَرَ أَنَّ سِرْوَاسَرَةً فِي زَوْخَرَ عَلَيْسِنَ إِنَّ سَنَ إِنَّمَا مَا سَعَى ثُمَّ مَيْتُونَ ظَاهِرُونَ ثُمَّ سَاءَ الْأَفَا وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ وَاضِعُ الْحَكَمِ بَيْنَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَوَّتْ إِذَاء تُنَبَّأُ بِأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْلَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ وَقَالُوا مَن يُحِي مِن قَبْرٍ إِنْ هُمْ كَاذِبُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ الله كاشفة أفمن هذا وَلَا تبكون وأنتم فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم يقتربت الساعة ونشقا غمروا وإن يروا آية سحر مستمير وكذبوا وتبعوا أهواءهم وكل أمرهم مستقر ولقد جاءهم من الأنباء مَا فيهم زدجر حِكْمَةٌ بالغة فَمَا النذر فتبلع عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجدات كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوحينا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مزد جير فدعا ربه أني مولوب فنتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير وفجرنا الأرض عيونا فارتغل ماهو على أمرنا قاد قدر وحملناه على ذات ألواحي وجسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آيتنا فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن تعالوا فكيف كان عذابي ونذور إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمير تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل من قاعرين فكيف كان عدام ونذور ولن قد يسارنا القرآن للذكر فهل من مدنكير كذبت ثمود بالنذور فقانوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا في ضلال ممسعور أو نقي الذكر عليه من بيننا بل مكذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير نَأْمُرُ سِنُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارُوتًا قَيْبُوا وَمُؤَصَّدًا بِرِ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ مِّنْهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَر فَنَادَى صَاحِبَهُ فَتَعَاضَ فَعَجَرَ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَأَيْشٍ مِّنْ مُحْتَضِرٍ وَلَأَغْنَى اسْمُهُ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَاعْلَمْ مَوْتَكِ كذبت قوم نوط من نذور إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم مسحن نعمة من عندنا كذلك نجزي من الشكر ولقد أنذرهم من ضوشتنا فتماروا بالنذور ولقد رامدوا عن ضيفه فضمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذور وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ مكرة أَعْدَاءٌ مُشْتَغِرُونَ فَأَفْدَوْقَ عَذَابِي وَنُذُرِي وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ نُذُر كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَفَكُنْتُمْ خير من أُولَائِكُمْ أَمْ نُكِرَاءَتْ وَفِي أم يقولون نحن جميع منتصرون سيوزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ظلالهم وسعودهم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقار إنا كل شيء خلقناهم بإنقادار وما أمرنا إلا واحدة كلمح من مصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء نفعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستضر إن المتقين في جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والغبر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغه في الميزان واعقم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للألم فيها فاكتوا النقل ذات الأكما ونحبذ العصف والريحان في ميالا إربكما في كذبان خلق الإنسان من صن صان كالفقار وخلق الجندم من جم من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشغين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مراجع البحرين يتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجمال المنشاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء تكذبان كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعنه فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفره لكم أيها الثغلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معاشا جني والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فإنفذون لا تنفذون إلا بالسلطان فمئي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا نشقت السماء فكانت مردتان كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إذن سوى تكذبان يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِالْسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه جَأَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطْوَفُونَ بَيْنَهَا وَبِينَ حَمِيمٍ آلِظَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فِيهِمَا آلَاءِ هَاؤُا تُكَذِّبَانِ رَبَّكُمَا كَانَ ذُو بَأْسٍ شَدِيدٍ تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ هَاؤُا إِنَّ رَبَّكُمَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بَأْسٍ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِن فِيهِمَا عَيْنَانِ هَاؤُا إِنَّ رَبَّكُمَا مُتَّكِئِينَ عَلَى كُرْسِيٍّ مَّوْضُونٍ هَٰذَا مِنَ الْإِسْتَبْرَقِ وَجَنَّتَانِ نَفْعَمَ بِيْهِا آنَئِ رَبِّكُمَا لَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ غَاصِبَةٌ طَارِدِينَ مِمَّا يَطْغَوْنَ عَنْهُ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ سَكِينَةً وَطَمَأْنِينُ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا كأنه النلاقوت والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان هل زاء اليحسان إلا اليحسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ومن دونه ما جنتان فبأي آلاء تكذبان وجَنَّاتٍ مَّثَانِيَ فِيهَا نَأْيِرُبِكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهَا نَأْيِرُبِكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا فَكِهَةٌ وَنَخْلٌ ربكما تُكَذِّبَانِ تُكَذِّبَانِ حضر مقصورات وفي الخيام فبأي آلاء تكذبان لم يطومثهن إذا سن قبلهم ولا جان فبأي آلاء تكذبان متكين على رفرف خضرين وعمقرين حسانين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليساً وقعتها كاذبة خافظة رافعة إذا رجت الأرض رجاً وبستة جبان بساً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 يطوف عليه مندان مخلدون بأكواب مبانئة وكأس من معين لا يفدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتغيرون ولا حمي الطير مما يشتهون وحور عين وكامثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلانا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ملضود وظل ممدود وما مسكوب وفاكية كثيرة لا مقضوعة ولا ممنوعة وفروش من رفوعة إنا أنشأناه شاء شاءنا فجعلناه بكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين وَنَزَلٌ مِنَ الْأَفَنِينِ وَسُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِيهِمْ وَحَمِيمٌ وَضِلٌّ مّ يَحْمُون ۚ لَّا بَارِدِينَ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَافِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنَاثِ عَظِيمٍ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيَحَاكُمْ ۚ وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون من شجر من سقوه من فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربانه هذا نجنهم يوم الدين فلولا تصنقون. فَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ آَنْتُم تَخْنُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ مَّوْتًا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ أَن نَّبْدَأَ بِثَانِكُمْ وَنُشِيءَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَئِن قَضَيْنَا إِلَيْكُمْ النَّشأَةَ الْأُولَى فَلَنَا تَذَكَّرُونَ فَرَأَيْتُم تَحْرُثُونَ أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء وجعلناه حظاً فظنتم تفكرون إن لمونا بل نحن محرومون فرأيتم ما الذي تشربون أنتم أذنتمه من المزنيم نحن المزيلون لو نشاء وجعلناه جذا فأنا تشكرون أَفْرَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي جُرُونَا نَتُمْ أَنَشِئْتُمْ شَجَرَتَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَا تَذْكَرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُمِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْزِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَغَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المظاهرون تنزيل من رب العالمين فبما هذا حديث يا متجهمون وتجعلون لآذانكم أنكم تكذبون فنأولها إذا بلغتم حنقوما وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلونا إذا كنت تم مغيير مديننا تجعونها إذا كنت تم صال بين فرما إ كان من المجرابين ف مححما رحان مجنة عيم وما إ كان من صحاب يمين فسسلام لك منصحاب ييمين والما إ كان من المكدمين الضالين. فجزل من حميم وتغصنية جاحيم إن هذا كل اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز حكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأمن والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سواعنا نعرش يعلم ما ينجو في الأرض وما يخرج منها وما ينازل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير لهم من السماء ومن الأرض من الله ترجع الأمور ينج لن في النهار ويُنج النهار في الليل ووَعَنِمُ مِن ذَاتِ الصُّورِ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ما نَفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ سَاقِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أَنَّ فَقُو لَهُمْ أَجْرٌ كَامِيرٌ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إذا كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات مينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستميمين كمن أنفق من قبل فتحي وقاتل ولاك أعظم درجة من الولائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقت و كل مع الله نحصنا والله بما تعملون خامير من ذا الذي قرضوا الله قرضا حسنا فيوضعه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديهم وبإيمانهم مشراكم اليوم جنات وتجريم تحتها الأنهار خاندين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا وضرونانا قتمس من نوركم قيل الرجع ورائكم فانتمسوا نورا فظلم بينهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتانتم أنفسكم وترباصتم والرتبة وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم من الله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ومئس المصير لم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من الغابة فانضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فانسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات ما قرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم صديقون وشهداء عهد ربهم لهم أجرهم نورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الرحيم يعلموا أن من حياة الدنيا لعبوا ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكالترون في الأموال والأولاد كما غيث أعجم الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد وما غفرة من الله ولضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع سابقوا إلى ما أوفرتم من ربكم جنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.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 الذين يمخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الولي وحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنسلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وأنسلنا لحدين فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح إبراهيم وجعلنا في ذريتهم نبمة من كتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم غفينا على آثامهم من رشنا وغفينا بعسبا ما ضيع ماتنا وإن جنا وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها, فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتنقوا الله وآمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفنين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور الرحيم لأن لا يعلم الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة